موقع رياض القران يقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا ام عا ممن فهم لها مالكون ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون